القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر له من سوره الشعراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طس تَبِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ فَخَيُونَ النَّفْسَ كَأَن لَّيْسَ يُكُونُ عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعي وما يأتي اه مَنِ الْمُحَدَّثِينَ إِذَا كَانُوا عنه مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَمبَا كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيه Or is not... نَامَ النُّومُ رَكِسْنِي نَدَافَ عَلَى تَنْفَعُ لَتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ أَمْ تَمِنَ والنصر <تصفيق> لله Oh, no. ವಿಷಯ ಈ فَأَنَّ لِلَّهِ حَوْلًا وَقُوَّةً إِنَّ فماذا تف تقل... فَجُمِعَتْ سَحَرَةُ لِمِقْاةِ يَوْمٍ مِّنَ ٱلْظُّلُمَٰتِ أَوْ قِيلَ لِلنَّاسِ أَلَمْ ومُستَنيٌّ لَنَ لَمَن نَذْيُوس سَأَعْلُو ثَينَ كَنُومُ الغَالِبِ فانما جاء الفصحاء قَوْلُ وَفِيد deep ಡ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قالوا لا ضير إنا سبحان <تصفيق> با الرجلنا اتبعوهم مشركين بلأم واثلفنا ثم الآخرين ما كان أكثرهم no